الذي من الغالب ألا يوفق فيه غالب الناس وقد أردت أن أضرب عدة أمثلة لهذا الموضوع ليتجلى لك حقيقة هذا الموضوع وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه بعض القصص الذي يتعلق بموضوع الفتنة كما في قصة داود عليه الصلاة والسلام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 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فهذه الفتنة التي تعرض لها هذا النبي تجلي لك حقيقة هذا الباب وقد اختلفت أقوال المفسرين في هذه الفتنة وفي تفسير هذه الكلمات الواردة في هذه الآيات وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب تسوروا من السور والمعنى علو السور والمحراب بيت كان يتخذه داود للعبادة تسوروا المحراب على الجدار ثم نزلوا عليه من أعلى وقد اتخذ داود هذا السور حتى لا يدخل عليه إلا بإذن فلما نظر فوجد رجلين أمامه هبط عليه من أعلى إلى أسفل فزع ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني أي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض عند كثير من أهل التفسير أن الخصومة كانوا من الملائكة وليسوا بخصوم على الحقيقة إنما هم ملكاني ضربا لداود مثلا خصماني بغى بعضنا خصمان على سبيل التمثيل ليتنبه بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتك وهدنا إلى سواء الصراط واحكم بيننا بالحق هذه إذا قيلت للحاكم قبل القضاء فلا بأس بها لأنها نوع ترقيق بخلاف إذا قيلت له بعد القضاء فهي اتهام كما قال ذو الخوي للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما قسم الغنائم اعدل اعدل اتق الله بعد القضاء تكون اتهاما له بالظلم لكن إن قلت اتق الله قبل الحكم أو اعدل فهذا ليس كالثانية الثانية اتهام صريح بالظلم وقال ولا تشتر وهذا من الجفاء فإنهما لولا أنهما يعلمان أنه يقضي بينهما بالعدل لما تحكم إليه ولهذا في الصحيح لما تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان في قصة العسيف قال أحدهما للنبي عليه الصلاة والسلام ناشدتك الله لتقضين بيننا بكتاب الله فقال الثاني وكان أفقها الرجلين اقضي بيننا بكتاب الله واسمع لي فلم يقل أناشدك لأنه كان فقيها فهم ما تحاكم إليه إلا لعلمهما أنه يقضي بينهما بالعد فما معنى أن يناشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي بكتاب الله وبما يقضي النبي إلا بكتاب الله عز وجل فكان الرجل الثاني الذي لم يذكر المناشدة أفقه من الرجل الأول وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون معجة اختار كثير من المفسرين النعجة هي المرأة وسبب هذا القصة المشهورة أن داود عليه السلام كان له تسع وتسعون امرأة وكان لأحد قواده امرأة اختلفت الروايات فمن قائل إن داود كان يتتبع الصيب فظل يتتبع حتى نظر فوجد امرأة تغتسل. هي من أجمل الناس فلما علمت به حلت ضفائر شعرها فتسترت به من طوله فازداد تعلق داود بها لكنها كانت امرأة قائده وكان أهل ذلك الزمان إذا حاربوا يقاتلون ومعهم التابوت والذي يقاتل عند التابوت يقتل أو يفتح الله عليه فلما أراد داود أن يتزوج بالمرأة جعل هذا الرجل عند التابوت فقتل فتزوجها فأراد الملائكة أن يضرب له المثل لك تسعة وتسعون امرأة ثم تطمع في أخرى لأخيه ومن قائل إن داود خطبها بعد خطبة الرجل خطبها هذا القائد ثم خطبها بعد ذلك داود فأنكحوا داود لجلالته فعوتب في هذا ومن قائل وهو أصح ما قيل في هذه القصة وهو اختيار البغوي والبغوي من أهل السنة الكبار إن داود كان يتمناها لنفسه فقط ما رآها تغتسل وما خطبها على خطبة أخيه لكن كان يتمنى أن تكون لهم رأى فلما قتل زوجها بغير تدبير منه لم يحزن على مخصابه كما يحزن على مصاب غيره وتثوج المرأة فبالتالي صلح أن يفسر لفظ النعجة بالمرأة نظرا لهذه القصة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي امرأة واختار تفسير النعجة بالمرأة جماعة من الكبار كالطبري والبغوي واختارها البخاري في صحيحه وهذا كله خطأ والقصة في غاية النكارة وهي ساقطة بمر ولا يجوز أن يظن هذا بآحاد المؤمنين فضلا عن علمائهم فضلا عن النبي من أنبياء الله عز وجل أن يفعل هذه الأفاعيل ليتزوج المر فهذا يقدح في مقام العلم ولو علم الناس أن رجلا من أهل العلم فعل هذا لسقط من أعينهم فما بالك بالنبي؟ والبخاري يقول في صحيحه لما ذكر هذه الآية قال يقال للمرأة نعجة ويقال لها شاك وهو صحيح لكن هل في هذا السياق هل يقال في هذا السياق هذا كلام غريب ولكن الكمال عزيز ونحن لا ندين بالعصبية لأحد ليس هناك متكلم يفصح عن مراده أجل من رب العالمين ومن نبيه صلى الله عليه وسلم والقصة واضحة جدا ولهذا ردها ابن كثير مجملة ولم يذكرها لمكارتها إذ يظن هذا بنبي من أنبياء الله عز وجل والذي يقرأ الآيات قراءة تدبر يرى فتنة داود عليه السلام ويعلم حق العلم تفسير هذه الآيات وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب لماذا يفسر الخصم هنا بالملائكة ولم يجي هذا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي إذا أرسل الله عز وجل بعض الملائكة لبعض خلقه في صورة رجال لابد أن يبين له ولنا أنهم من الملائكة ولا تترك القصة هكذا مبهمة كما في قصة إبراهيم وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين هذا الضيف من الملائكة أم من البشر بين الله عز وجل هذا في نفس الموضع قضلا عن المواضع الأخرى ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير ولقد جاءت رسولنا يبين لك أن هؤلاء الضيوف من الملائك وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوفة ولقد جاءت رسلنا ولما جاءت رسلنا لابد أن يبين لك أن هذا الضيف من الملائكة ولما جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن لابد أن يبين الله لك أن هذا المتمثل في صورة البشر من الملائكة فلما دخلت الملائكة على إبراهيم في صورة البشر بيّنوا له إنا رسل ربك إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولما دخلوا على لوط في صورة الضيف بيّنوا للوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ولما قص الله علينا القصة بعد ذلك بيّن إنهم من الملائكة فقال ولما جاءت رسلنا ولقد جاءت رسلنا فلو كان الخصم هنا من الملائكة لبين الله لنا كما بين في القصص الآخر ولبين هذا لداود عليه السلام وقالوا له يا داود إنا رسل ربك وقد روى البخاري ومسلم في قصة الأبرص والأعمى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فبين لنا نبينا قبل أن يذكر القصة أن هذا الذي سيظهر في صورة الرجل هو من الملائكة وقد بين الملك, الملك في آخر القصة للرجل الأعمى أنه من الملائكة وقال أمسك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبي فهذا قصص القرآن كله وهذا قصص السنة كله إذا جاءت الملائكة في صورة غير صورتهم الحقيقية وظهروا في صور الرجال لابد أن يذكر في الكتاب والسنة أنهم من الملائكة لأن لا أحد يستطيع أن يتجرأ على تفسير كلام الله عز وجل وكذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن بيان الملائكة أنفسهم لمن أرسلوا إليه ولم يجر شيء من هذا ولو تخيلنا أن الله عز وجل أراد أن يذكر أن المتخاصمين من البشر وهم مجرد خصوم بأي ألفاظ تقال هذه القصة إلا بهذه الألفاظ الصريحة الصحيحة نحن خصمان كيف يقال نحن ملائكة بأي برهان أبخبر عن الله عز وجل أم بخبر عن المعصوم أم بدلالة السياق إنما الملمح إلى هذا تلك القصة المكذوبة وبغير هذه القصة أي قارئ لهذا الكلام لا يمكن أن يستنبط منه أن الخصوم من الملائكة وثانيا إن ذكر الملائكة بلفظ غير لفظ الرسل والملائكة يقال خبرا عن الله عز وجل لا يقولونه هم فإنه كذب ما قالت الملائكة لإبراهيم نحن ضيوف وما قالوا للوطن إنا ضيف بل الذي قاله هو الله ونبئهم عن ضيف إبراهيم لأنهم دخلوا في صورة الضيوف أما ما قالوا كذلك لأن هذا خلاف الواقع هم جاءوا ضيوفا فهؤلاء يقولون نحن خصمان وهل الملائكة خصوم وهل يقع بينهم التخاصم إنما لو قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصوم إذ تسوروا المحراب وربما كان للكلام واجهه فكيف والكلام الفصيح نحن خصمان بغى بعضنا على بعض وتأويل المرأة بالنعجة من أعجب ما وقع لهؤلاء الكبار من أعجب ما وقع إن الكلمة العربية التي تحتمل عدة معاني لا تفسر بأي كلمة إنما تفسر الكلمة بالمعنى الظاهر البين الذي يتعارف عليه كل أحد فإن أراد المتكلم المعنى البعيد لابد أن يقرن ذلك بقرينة تفهم المراد نعم المرأة يطلق عليها هذا اللفظ في اللغة العربية كما يطلق على اليد القدرة فهل نفسر قول الله يد الله فوق أيديهم بمعنى القدرة ونقول العرب تقول لليد القدرة أليس هذا هو نفس التأويل هو هو بعينه الذي فسد فيه كثير من الدين ما لنا وما معنى اللغة نحن نتكلم عن سياق معين نعم النعجة هي النعجة والمرأة قد يقال لها نعجة فإن قال المتكلم الفصيح إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة لماذا يفصل الكلام بالكلام الغريب النادر الذي لا يقتر على ذا لأحد ولا يفسر بأظهر معانيه وأن النعجة هي النعجة كما أن العرب تطلق على الرجل الشجاع الأسد لكنها أيضا تطلق الأسد على الحيوان المعروف فإن قال متكلم فصيح بي رأيت أسدا أو قتلت أسدا لماذا يقال قتلت رجلا شجاع هل يقول هذا أحد أم يفسر الكلام بأظهر معانيه رايت أسدا أي رايت الحيوان المعروف فإن أراد أنني رايت رجلا شجاعا لا بد أن يبين في الكلام وإلا كان هذا خطا في فصاحته كما أن البحر هو البحر المعروف وإن أطلق البحر على الإنسان الجواب وعلى الفرس الجري الجري لكن إذا أطلق هذا اللقب هذا اللفظ وهو الذي مرج البحري هل نفسر البحر بالرجل الجريء هل نفسره بالكريم أم نفسره بأظهر معانيه فإن أراد المتكلم بالبحر غير المعل المعروف لابد أن يكون في الكلام قارينة تبين مراده كما رواه البخاري في صحيحه أن فزعا وقع في المدينة سمع صوت فزع منه الناس فاستعار النبي فارسا لأبي طلحة علي ليس له سر فركبه وانطلق وكان أشجع الناس ثم ردع وقد تلقاه الناس يخرجون ليروا هذا الفزع فقابلهم وهو راجع فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا شيئا وإن وجدناه لبحرا هل نفسر البحر هنا بالماء إنما يتكلم عن الفرص الذي ركبه بل الذي جعلنا نفسر البحر هنا بغير المعنى المعروف هو السياق القرينة فما هي القرينة في هذه القصة التي تجعلنا نفسر النعجة بالمرأة ليس هناك أي قرينة بل في استياق من القرائم ما يبين هذا وهو قول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء وليست هناك خلطة بين النساء إنما الخلطة بين أصحاب البهائل لأنهم يخلطون مواشيهم لكن ليس بين النساء خلطة ولو تصورنا أن القصة صحيحة لا يجوز لنا أن نفسر النعجة بالمرض لأن هذا يكون كالمثل لا يكون كالمعنى الحقيقي الذي أراده الملائكة والقصة ليس هناك حرف زايد عن معنى القرآن والفتنة مذكورة وذلك أن داود عليه السلام كان يفصل بين الناس كان قاضيا ملكا مبيا حينئذن أراد الله أن يختبر هذا الذي سيقضي بين الناس فأشار إلى هذه القصة إشارتي إشارة قبلها وأخرى بعدها ليبين لك المعنى الحقيقي لهذه القصة فقال تعالى أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة له كل له أواب أعطاه من كل شيء ثم حكمه بين العباد وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فصل الخطاب إذا تخاصم إليه الناس وتخاطبوا استطاع أن يفصل بينهم كيف آتيناه فصل الخطاب فقص علينا هذه القصة كيف أوت يا الحكمة. كيف تعلم داود أن يعرف الخطأ من الصواب من كلام المتخاطبين عنده تقص هذه القصة فكان قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إشارة إلى بيان ما سيأتي من القصة ولما قضى الله عز وجل علينا هذه القصة وقد أخطأ داود فيها وفتن وكما ذكرنا لا يوفق غالب الناس في الفتن وعوتب وكان العتاب من جنس غنبه ليبين لك المعنى الحقيقي لأن داود عليه السلام لو كانت فتنته أنه أراد تلك المرأة لكان هذا من باب الشهوات وليس من باب الشبهات لكن العتاب تعلق بالشبهة وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يبقى أين كان ذنبه في عدم الحق بما يوافق الصواب وهذه طريقة القرآن أن يعاتب النبي من جنس ما وقع فيه حرم النبي عليه الصلاة والسلام العسل إرضاء لزوجته فكان العتاب من جنس هذا يا أيها النبي لما تحرم فعلمنا أنه عوتب في تحريم ما لا يحل له تحريمه ولما أذن النبي لبعض المنافقين عوتب عفى الله عنك لما أذنت له فلما عقب الله عز وجل القصة بقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق علمنا أن ذنبه كان في الحكم وليس فيما يتعلق بشهوة النساء وهذا هو فصل الخطاب الذي تعلمه داود الفتنة اختبار شديد الحاكم العادل الذي من سنته أن يقضي بالعدر كيف يقع منه خلاف العدر أن يلحن الخصم في حجته فيستعطف قلب الحاكم وإنما يقع الاستضعاف بمراعاة أمرين الأمر الأول الحالة الاقتصادية الغنى والفقر والثاني الحالة القلبية الحب والبغض يستعطف المرض لمن يحب ويستعد المر على من يبهر فإذا أراد الله أن يفتنك جاء الحق على لسان عدوك فكان هذا من أشق الامتحانات عليك إذ العداوة تقتضي أن ترد عليه وأن تنتقص ما معه والحق يقتضي قبوله فأنت بين قبول الحق وانتقاص الخاص في محنة شديدة قل من يوفق لها كثير من من في الأحداث جاء الثبات من أناس لا يحبونه بينه وبينهم خصوم فثبت فكانت محنة إذ خصومتك له تقتضي أن تنتقص من قدره لكن لا يكون رأسا عاليا إماما في السنة وهو قصمك وعدوك والحق يقتضي أن يقبل من كل أحد فأنت بين قبول الحق وبين انتقاف الخص والمعصوم من عصم الله عز وجل وكذلك أن يقع الخصة من من تحب فالنصح لله ولرسوله يقتضي الرد عليه وبيان الخصة للناس لكنه شيخك وهذا يقتضي التعظيم والتوقير ونشر علمه الكبير فكيف تنشر في الناس ما أخطأ فيه فهذا يكون للطالب فتنة إذ توقيره ومحبته للشيخ يقتضي أن ينشر الصواب للخطأ ونصحه لله ولرسوله وللمؤمنين يقتضي أن ينشر الخطأ حزرا فيقع الطالب في محنة عظيمة بين هدين الأمرين وبعضهم يتكايس يقول لك اكتب له طيب لماذا يختار أن يكتب إلى الشيخ الذي يخطأ حتى يحفظ قدره فيريد أن يجمع بين الأمرين بين قبوله للحق وعدم انتقاص شيخه أو المعظم عنده أن تظل له مكانته وهذا ضرب من الخبال إذ نصح العباد أين هو رصح السنة رصح الكتاب نصح البيان هل يكون أن تقول سرا وما الذي يدريك أنه يقبل وأنه إذا قبل تراجع وتراجع في موضع عام فأنت بين النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين فلا يرى هذا كله بدفع الحب والغلو والتعظيم ويريد أن تكون النصيحة سرا حتى يجمع بين الأمرين وإنها لفتنة عظيمة قل من ينجو منها وقد نقل ابن رجب في كتابه الماتع الفرق بين النصيحة والتعيير نقل إجماع أهل العلم على وجوب الرد على المخطئين وبين الخطأ للناس فهذا هو دين الله عز وجل أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ يَذْكُرُ مَا عُوْتِبَ فِيهِ الْأَنْبِيَاءِ يُقْرَو صَبَاحًا وَمَسَاءً وأنت تأنف وأن تتأنف أن يُذْكَرَ بعض الخطأ عن بعض أهل العلم في كتاب سيار أو في خطوة منقضية هي فتنة الحالة الثانية الاقتصادية إذن طبع بني آدم أنهم يميلون مع الفقير وهذا ليس هو العدل كان يقضي قاض في الميراث بين إخوة الأبناء ضرب أحدهم في شرق البلاد وغربها وصار له مال كبير والآخر لم يخرج فهو فقير مملك يتقاسمون قيرافي أحدهما غني جدا والآخر فقير جدا فإذا طالب الغني بما له من الميراث بحقه وهو القراض ورأيت الناس تحمر لأنوفهم يا أخي أنت غني ما هذا الطمع ما هذا الحرص دعه لأخيك ويكونون جميعا مع الفقير وهذه فتنة إذ العدل لا تأثر له بالغنى والفقر ولا بالحب والبغم فالغني له القراض وإن كان ماله كمال قارول وقد نبه الله على هذا المعنى كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لا تجامل الغني ولا تكن مع الفقير حالتان يستعطف بهم القاضي فلما دخل الخصوم على باود فعلوا معه نفس الشيء أراد الخص أن يحوز الحكم له فقال لداود ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة الغنى والفقر حتى يستعطف قلب داود عليه بأنه فقير مسكين معه نعجة في حين أن أخاه له تسع وتسعون نعجة ولم يكتف الأمر بهذا، بل قال أكفلنيه يعني ضم نعجتك إلى نعاجه ولما لم أقبل عزني في الخطاب خاطبني بعزة وقوة فصور القصة لداود على أنه فقير مظلوم وهذا غني حريص غاشم فلم يسمع داود للآخر وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وهذه عادة الخلطاء وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض ولما قضى داود بهذا الحكم علم من لحظاتها لفطنته أنه أخطأ وظن داود أن ما فتناه علم أنه لم ينصد ولم يسمع للخصم الثاني وأن الغنى والفقر لا علاقة له بالخضاء فخر راكعا وأناب فلما تاب الله عليه بيّن له كيف يفصل فقال ولا تتبع الهوى لا يكن هواك مع الغني ولا مع الفقير لا مع الرجل ولا مع المرأة فهذه هي القصة في غاية الوضوح وهذه هي فتنته لما وقع الحال عليه لم يثبت أمام هذه الصورة التي صورها له الخاص وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع لما أراد الله أن يختبره قبل أن يلي القباء بيّن كيف يقضي في اختبار عظيم لم يوفق فيه داود عليه الصلاة والسلام وفطن له أثناء الخصومة وفي بعض الروايات أنه خرّ راكعا الرعين يوما ولما قضى الله القصة بيّن لنا أسباب الحكم وما الذي وقع فيه داود فعقّب على القصة بقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وما لهذا علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا بقصة المرأة ولا بقصة النساء وليس في هذا قدح لنبيه بخلاف القصة المنكرة السابقة الذكر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد في هذه القصة فوائد كبيرة لا يتسعى الحال لذكر شيء منها إلا ما يتعلق بالسياق الذي قصدته وهو باب الفتنة دي فالأول ما ذكرته من أن أعظم بحن الناس في هذين البابين قل أن ينصف الرجل خصمه أو أن يقضي على حبيبه فمن عادة الناس أنهم يلتمسون المعاذير لأحبابهم سواء أكانوا من الآباء أو الأمهات أو الأزواج أو الأصحاب وأن لا يلفمس لخصومهم بل يميلون إلى اتهامهم وإذا حقيت من قصة عن عدوه سارع بقبولها وإذا حقيت من قصة عن حبيبه سارع بردها لا يرد في هذا وذات بالمنطلق العدل لكن يميل مع قلبه والله عز وجل بيّن هذا جدا ووضحه وبيّنته السنة كما في الصحيحين وغيرهما لما تخاصم الزبير مع الرجل الأنصار عند النبي عليه الصلاة والسلام والزبير ذو قرابة من النبي أمه عمته فلما وقع القضاء للزبير انظر ما قال الأنصار للنبي قال أن كان ابن عمتك فانظر وهو في الزمان الأول والقاضي هو النبي من أجل المحن على الإطلاق لهذا الناس لا يقبلون النقل لأنها نفسك التي بين جنبيك إذا قال لك خير في كذا وفي كذا احمر عنف الرجل لأنها نفسك يدافع عنه ولو رد عليه رد وأخطأ في الرد استبشر إذا قرأ الرد ويوجده خطأا استبشر لماذا؟ لأن هذا من قدر نفسه ويرسخ علمه في الناس بخلاف لو تبين له أن الرد صواب وأنه المخطئ تدور به الأرض وربما يبحث عن أي دليل أو سبهة دليل ليدافع بها عن نفسه هي محنة جليلة أسأل الله أن يعافينا منها وينبغي على العبد أن يمرن نفسه على هذا لأنها إذا وقعت بالمر قل أن ينزو منها وهي باب الغلو كله باب الغلو لا يريد أن ينتقص الذي يعظمه فهذا باب قل أن يتنبه له وأحيانا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم المرء بنوع من الهوى الخفي وهو يظن أنه انما يدافع عن الحق وهذه مثالة دقيقة كان تقع خصومة علمية بين شيخك وغيره فترى أن الصواب مع شيخه فتنصره لأنه المعظم عنده لا لأن القول الذي قاله هو الحق فأنت مأزور غير مأجور لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأنت إنما تقاتل لتكون كلمة شيخك فعظم السلم حتى لا يمتحن أحدنا وإذا نظرت في كلام الناس وفي غيره وفي خصوماتهم انظر إلى قلبك وإلى ربك كيف ينظر إليك حتى تنجو من هذه الفتنة الجليلة الأمر الثاني أن الغلوة في الأشخاص لسيما إن كانوا من أهل العلم هو في الحقيقة ليس تعظيما للعلم بل هو تحقير له إذ ظلمت أن العلم قليل يسعه رجل هو المعظم عندك وهو بالتالي لا يخفر والذهبي يقول العلم بحر لا ساحل له وهو مفرق في الأمة موجود لمن التمسه لم يحول علم أحد فخطو المخصئين أمر وارد لا يدفعه أحد إلا أعمى القلب والبصير وإنما المسألة أن هذا الذي سمعت كلامه وعاصرته وقع بينك وبينه نوع من الإلف هو الذي يحدوق إلى هذا القتال والدفع ولو كنت إنما تنتصر للعلم فالعلم هو الذي يقضي على هذا وأضرب مثالا بعيدا وآخر قريبا في الأندلس وقعت محنة الخروج على الحاكم وكان أحد العلماء الكبار طالوت المعافر كان صديقا للملك كان صديقا له وكان يعظمه ويكرمه ثم إنه ابتلي فخرج عليه وكما جرت سنة الله في عباده ألا تخرج خارجة على الإمام إلا كان حالها بعد الخروج شرا منه قبل الخروج لا تفرح إن المساجد فتحت فإن الكنائس أيضا فتحت لا تفرح بقنواتك فأهل الباطل فتحت لهم قنوات والعادة أن زمان القمع أعظم للحق لأن الحاكم الجائر الظالم يرضع أهل الحق وأهل الباطل وإذا وقعت الحرية كانت أعظم لأهل الباطل فأجلبوا بخيلهم ورجلهم في الزمن الغاشم تكلم رجل ورسم رسوما مسيئة للنبي في دولة أجنبية الآن الرسوم المسيئة للنبي في بلدنا كل حين ليس نقص سلطان لأحد الشيعة غلغلوا في كل البلاد وكانوا مقموعين صاروا ينسؤون الأحزاب ويتكلمون في الفضائيات وينسرون الصحر كله خرد أعطيت الحرية لأهل الحق وأهل الباصر فلا تفرح بشيء وهرب قالوت لما فشلت هذه الحركة وظل مختبئا زمانا طويلا عند رجل يهودي ثم إنه مل جوار اليهودي وقال أخرج إلى جوار رجل من المسلمين فخرج في جوار المسلم فأرشد إليه هكذا وقع وإن كان غالب اليهود الغدر فلما أمسكه السلطان وقال له ما الذي حملك قال يا أمير المؤمنين أصابتنا فتنة ما كنا فيها برارة أتقياء ولا فجرة أخوياء يعني أخطأنا وكانت فتنة عظيمة فعفى عنه لكنه قال يا طالوتم كيف فعلت الذي فعله وإنما كنت لك كما رأيت فقال أصلح الله الأمير الذي أكرمتني له هو الذي أخرجني أكرمتني للعلم والعلم هو الذي دان ظلمك العلم هو الذي دانك وإن أخطان في الخروج فلو كنت تعظم العلم فالعلم هو الذي يدينه وهو الذي يحتم عليك أن تظهر خطأ المخصف وأما المثال الواقع أنا رددت على البخاري والطبر والبغوي وجماعة ممن لم أسمهم فهل إحمر أنفك هل غضب تنمرت وأن تجالس لكن لو ذكرت البعظمين عندك ورددت عليهم إحمر أنفك فلو كانت المسألة مسألة علم فالبخاري هو البخاري وسأضرب لك مثلا يجلي لك حقيقة الواقع شيخ مصطفى العدوي تصدى لتفسير كتاب الله عز وجل فلما تكلم وأنهى سورة الحديد سوئل سؤال وهذا كله مطبوع وموجود على الشبكة العنكبوتية حديد خلق الله آدم على سورته ما تأويله الضمير إلى يرجع؟ إلى ماذا؟ فقال بعض أهل العلم يقول الضمير يرجع إلى المضروب إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضمن الوجه هذا لفظ الشيخ فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب إذا ضربت أخاك فالله خلق آدم على صورته فالضمير يرجع إلى المضروب وهذا في كتاب سيار قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمير لم يكن هناك نزاع بين القرون الثلاثة المفضلة أن مرجع الضمير إلى الله وإنما حدث تعويض الضمير إلى غير الله لما ظهرت الجهمية فهذا ليس تأوي الأهل السنة أهل السنة مجمعون في القرون الثلاثة المفضلة أن الضمين يرجع إلى الله بلا كيفية فقول الشيخ بعض أهل العلم من هم أحمد بن حنبل أهل بخاري أسفيان أمالك أشعبة بن جبيب أعطاء هل الصحابة القرون الثلاثة المفضلة كلهم يقولون الضمير يرجع إلى الله لما ظهرت الجهمية وقعت كل هذه التأولات في الناس هل يحمر أنفك؟ يقول لك هذا يطعن في العلماء طيب سمي هذا طعن والعقيدة وحديث النبي وباب الأسماء والصفات كل هذا لا يساوي عندك شيئا يتكلم الناس في العقائد بما هو الحق والباطل ثم نسكت مراعاة للشيوخ ولمنزلتهم ومكانتهم والمؤدب وليس هذا بأدب يقول اكتب له سر ولماذا تكلم علما قبل ان يراجع لماذا تكلم علما لماذا لم يقل الله اعلم هذا الكلام السيار الذي قرأوه الملايين باب الاعتقاد متى سكت الناس ورد بعضهم على بعض سره متى حصل هذا واين بليله من الكتاب أو من السنة لكنها محنة الغلو ولاشت التعظيم للعلم فان العلم يوجب عليك ان مقام النبي اجل وانه لا يجوز تحريف كلامه وان مقام الرب اعظم باب الاسماء والصفات اجل بيانه للناس أعظم من كل شيء لكن لهم لا يبالون إلا بالمعظمين عندهم تعظيم ألف لا تعظيم علم فإن العلم هو الذي يوجب الرد أيها الغافل تقروا صباح مساء وظن داود أنما فتناه تقروا صباح مساء يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ثم تستنكر أن يقول رجل يا أيها العالم لم تؤول حديث النبي لا تستهجن أن تقرأ عتاب الأنبياء صباح مساء ولا تحب أن تسمع عتاب العلماء في بيان الهدى للناس ولو ترك الله بيان هذا وعاتب نبيه سرا لكان له وجه من الحكمة وكان عين الحكمة لو فعل هذا وكان قادرا عليه لكنه أظهره للناس وأما نحن فلا عزر لنا في ترك الخطأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى لا يحل لنا أن نكتم العلم لا سيما انتعلق بالعقيدة لكن الفتنة أن يرد على قلبك الحق من عدوك أو ضد من تحب فحينئذ أغلب الناس يفتنون فيميلون ضد من يبغضون أو مع من يحبون ويلتمسون المعاذير هنا والمعاذير هنا كما لو خرج خاري يقول البخاري يخطئ ويظل يتأول سمعنا وأطعنا لا يخطئ البخاري إذن الله عز وجل لم يبين كلامه لم يوضحه لبس علينا يقول بكلام واضح إن هذا أخي له تسع وتسعون وهو يقصد ملك يقول خصمان وهو يريد مننا أن نفهم ملكان يقول مرأة نعجة وهو يريد مننا أن نفهم المرأة هل هذا هو البيان تدفع عن البخاري طاطعا في الكتاب والسنة إن الله عز وجل لم يذكر المرأة في القرآن قد إلا بالألفاظ الواضحة يعبر بلفظ المرأة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وتارة بلفظ الزوجة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وتارة بلفظ الصاحبة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فمتى عبر عن المرأة بلفظ النعجة أو الشاه حتى يقال هذا مثل هذا السياق فهذا كله هو بيان الله عز وجل فإن رمت أن تفعنا في الراب فعنت في الكتاب والسنة فلا مفر لنا من تخطية الناس والرد عليهم لبيان أن الهدى في الكتاب والسنة فمن فر من هذا الباب وقع في شر منه ومن فر من باب الحق وقع في باب الباطل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 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأطلو الصلاة